لا إ ل ه إ ل ا الله ا س ت و و ي ع ت د ل و ا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 ص لفضيله أ ن ع م ت و ر م ح م ي راتب ل م ض النابلسي ي ه م و الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أ د خ ل ن ي مدخل صدق و أ خ ر ج ن ي مخرج ص د ق و ج ع ل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إ ل ا خسارا و إ ذ ا أ ن ع م ن ا على ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض وناى بجانبه و إ ذ ا مسه الشر كان ي ؤ و س ا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أ ع ل م بمن هو أ ه د ى سبيلا 「おいおいお و おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお ي おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおおいおい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 الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله ه أكبر الله أكبر أ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 ومن قل منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك, فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك ي س ب ح و ن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أ ف ا ن مت فهم الخالدون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 الله أ ك ب ر السلام عليكم ورحمه الله